يقول قررت انا وزميلي الحج في صبيحة يوم عرفة وخرجنا من جدة بملابسنا العادية زميلي نوى الاحرام بملابسه العادية وانا لم انوي الاحرام بعد فلما تجاوزنا ودخلنا مكة خلعت أنا ملابسي وأحرمت وزميلي خلع ملابسه وهو على إحرامه لأنه محرم من جدة وتابعنا أفعال الحج فيما بعد فماذا علينا عرفنا الفرق بينهما هو لم يحرم إلا بعد ما تجاوز وزميله احرم بالنيه بالقلب واللفظ ولم يغير ملابسه فلما تجاوز المحرم غير الملابس فقط خلع الملابس العاديه ولبس ملابس الاحرام وغير المحرم احرم ولبس ملابس الاحرام اقول زميلك افقه منك وأقرب إلى الصواب منك زميلك أحرم من مكان الإحرام الذي ينبغي أن يكون وأصبح عليه فعل محظور لبس المخيط بعد إحرامه فعليه فدية ذلك وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شات هو بالخيار يتخير أيها شاء إن شاء صام وإن شاء أطعم وإن شاء ذبح يعتبر فعل محظور وأنت تركت واجب تركت واجب وترك الواجب اشد من فعل المحظور وفدية فعلك ان تركك الواجب شات لا خيار يجب عليك ان تذبح شاته فان لم تستطع فصم عشرة ايام لان الاول فعل محظورا لغرض فعليه فديه فعل المحظور ولم يترك واجب لانه احرم من مكان الاحرام الذي ينبغي احرم من جده قال لبيك حجه مثلا وانت ما لبيت من جده وما نويت الحج من جده وانما نويته بعدما تجاوزت ماذا تجاوزت ميقاتك أنت ميقاتك وعياه جده هو أحرم من ميقاته وأنت لم تحرم فأنت تركت واجب وترك الواجب يوجب هدي فإن لم تستطع الهدي فصم عشرة أيام وكلاكما حجه صحيح إن شاء الله وإنما صاحبك تفعل محظورا معذورا بفعله وأنت تركت واجبا لجهلك وإلا بإمكانك أن تأتي به يقول رجل نوى الحج وخلع كل شيء مخيط عن جسمه ولم ينتبه انه بقي شيء بسيط بجسمه الا بعد وصوله الى ميناء وتذكر حين دخوله الحمام وهو ناسيا ما حكم هذا هذا احرم من مكة مثلا وخرج الى ميناء يا <تصفيق> أحرم وتجرد من المخيط إلا من السروال الصغير الداخلي نسيه وما تذكره إلا بعدما وصل إلى منى نقول لا شيء عليه والحمد لله ما دام لبس المخيط جهلا أو نسيانا فيخلعه إذا ذكر ولا شيء عليه والحمد لله يقول في يوم عرفه قمت بقتل نمله وانا ناسيه هل علي شيء الجواب ليس عليك شيء والحمد لله يقول السائل ما هي اسرار وحكم نسك الحج يقول السائل ما هي أسرار وحكم نسك الحج ولو باختصار حكمه عظيمة أجملها الله جل وعلا بقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم منافع تنكير للتعظيم والتكثير ففيه منافع اجتماعية ومنافع دينية ومنافع خلقية ومنافع سياسية ومنافع اقتصادية وفي كل مجال من مجالات الحياة فيه منافع والحمد لله منافع يتعرف بعض المسلمين على بعض ويستفيد بعض المسلمين من بعض يستفيدون خلقا ودينا وعقيدة وغير ذلك يستفيدون مالا يستفيدون تجارة بيع وشراء يستفيدون خدمة وغير ذلك سماها الله جل وعلا منافع ليشهدوا منافع لهم يجتمع المسلمون يتشاورون فيما بينهم يجتمع قادة المسلمين يتشاورون فيما يهم المسلمين أمور كثيرة تحصل بالحج والحمد لله يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل بعد طواف القدوم في حي من أحياء مكة فهل يسن للحاج أو المعتمر أن يصلي في المسجد الذي بقرب فندقه تفاديا لمزاحمة الآتين الجدد وهل ينال أجر مئة ألف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة صبيحة اليوم الرابع فطاف عليه الصلاة والسلام بالبيت شرفه الله وسعى بين الصفا والمروة ونزل بالابطح واخذ يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام هناك وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء رحمهم الله على أن الصلاة مضاعفة بمئة ألف صلاة في سائر أنحاء مكة في سائر الحرم لأنها لو كانت الصلاة بالأبطح بواحده وفي المسجد الحرام بمئة ألف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه مئة ألف ويصلي بهم في الأبطح قال هلمه إلى المسجد الحرام لكن الصلاة بالأبطح والصلاة في أي مكان من مكة مضاعفة إن شاء الله بمئة ألف صلاة وهذا من توسعته صلى الله عليه وسلم على الأمة حتى لا يتزاحموا في مكان واحد يتفرقوا في أنحاء مكة وبإمكانها ينزل بجوار المسجد الحرام ويصلي بأصحابه في المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام بإمكانه ذلك أو ينزل بالأبطح أو في أي حي من أحياء مكة ويأتي بأصحابه لأنه يمشون يأتي بأصحابه من مكانه إلى المسجد الحرام لكنه عليه الصلاة والسلام ليوسع للأمة بأن يصلوا في أي مكان من أنحاء مكة فالصلاة في سائر أنحاء مكة مضاعفة وإذا قصد المرء التخفيف على المسلمين وصلى هو من معه بعيدا عن المسجد الحرام داخل حدود مكة فهو مأجور زيادة على مضاعفة الحسنات فهو مأجور كذلك قال بعض العلماء إذا ترك المرء الطواف وهو قادر عليه احتسابا لئلا يشق على اخوانه المسلمين ترك تقبيل الحجر الاسود احتسابا لالا يؤذي ولا يؤذى فهو ماجور ان شاء الله والمسلم عليه ان ينوي النيه الحسنه فيؤجر بها لا يترك واجب ولا يفعل محذور وانما يترك بعض الفضائل لمصلحة أخرى لا شك أن الصلاة في المسجد الحرام هذا أفضل من أي بقعة لكن كل بقعة من الحرم فهي مضاعفة والحمد لله لكن إذا ترك المرء الصلاة في المسجد الحرام وصلى عند سكنه جماعة مع المسلمين احتسابا فهو يؤجر على هذا إن شاء الله لأنه أراد التخفيف على المسلمين يقول السائل هل التوبة والندم على الذنوب والحج يغفر الله بهم الكبائر بدون إقامة الحدود نعم التوبه تجب ما كان قبلها التوبه من الذنب مع عدم اقامه الحد تجب ما قبلها تمحى ما قبلها ولا ينبغي للمرء اذا ستر الله عليه في الدنيا ان يفضح نفسه بل يستتر بستر الله ويتوب الى الله ولا يخبر بذلك أحدا وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فماعز الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه زنى جاء إلى أبي بكر أولا وأخبره بما حصل فقال له أخبرت أحدا قال لا قال استتر بستر الله وتب الى الله ولا تخبر أحدا فما طابت نفسه بذلك؟ فذهب إلى عمر فقال له مثل قول أبي بكر فما طابت نفسه بذلك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زنيت فطهرني فأعرب عنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يسمعه ولا يخفى عليه سمعه وأدار وجهه عنه ثم جاء إلى الجهة الأخرى وقابل النبي وقال يا رسول الله زنيت فطهرني هو تائب فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية وكأنه لم يسمع ثم قال له الثالثة فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يسمع يريد منه أن, أن يذهب فقال الرابعة فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وانتهره وقال ابيك جنون لعله يستحي يخجل فيذهب فقال يا رسول الله ما ليس بي جنون ولكني وقعت وأريد أن تطهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة هذا الرجل ورفقته صاحبكم هذا في عقله شيء قالوا لا يا رسول الله عقله ما في شيء عقل فاستدعاه وقال له أعملت كذا أعملت كذا أدخل منك ذاك فيها كما يدخل الدلو في البئر والرشا في البئر والميل في المكحلة قال نعم قال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال نعم قال أنكتها بدون أن يكني عليه الصلاة والسلام تحفظا لألا يوقع الحد على ملامسة أو تقبيل أو نحو ذلك قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب به ويرجم فضرب بالحجارة فلما أدلقته الحجارة أخذ أحد الصحابة لحي جمل فضربه به فأوجعه فهرب فادركوه وضربوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه لما هرب لعله أن يتوب فيتوب الله عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا وسائر الأمة بأن من وقع في كبيرة من الكبائر أن يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه ولا يخبر بذلك أحد ويستغفر ويتوب إلى الله والتوبة تجب ما كان قبلها وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة لما أعرض عنها ولم يقبل منها من أول مرة قالت أتريد أن تردني كما ردت ماعز والله إني حبلى من الزنا أناس يعني فيهم خي قلوبهم طاهرة يريدون النجاة ويريدون الطهارة في الدنيا قبل عذاب الآخرة والله اني حبلى من الزنا قال نعم ما دام حبلى خلاص اذهبي حتى تضعي ووصى بها وليها خيرا فذهبت فلما وضعت جاءت ليقام عليها الحد فقال اذهبي فارضعيه حتى يستغني عنك ويبدأ يأكل ويشرب وحده فلهلت وأرضعته ثم جاءت به وبيده كسرة من الخبز يأكلها دليل على أنه استرنى بالأكل والشرب عن الرضاع، وحرص من الأم على أن يطهرها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجريمة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلف عليها ثيابها وترجم، فرجمت، فشتمها أحد الصحابة رضي الله عنها وعنه، فقال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه، وفي رواية لو قسمت على سبعين أهل بيت من, أهل من المدينة لوسعتهم وهل أفضل من أن جادت بنفسها لله يعني من صدق توبتها أنها جادت بنفسها فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها من ناحية وأمرها وأمر غيرها بأن يستتروا بستر الله تعالى فمن اقترف ذنبا عظيما أو صغيرا فليستتر بستر الله يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون وإن من المجاهرة أن يقع المرء في الذنب يبيت يستره ربه ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه يقول يا فلان عملت الباريحة كذا وكذا هذا والعياذ بالله قد يحرم من المغفرة لأنه مجاهر ستره الله وما فضحه على جريمته لكنه فضح نفسه والعياذ بالله فالمسلم إذا وقع منه ذنب يستتر بستر الله جل وعلا ويتوب إلى الله والتوبة الإقلاع عن الذنب إن كان واقع في زنا أو شرب خمر أو ربا أو غير ذلك من المحرمات يتركه ويقلع والندم على ما فرط منه يندم على الفعل الذي حصل منه هذا من علامات صدق في التوبة أنه ما يكون مسرور بذنبه الذي مضى منه يندم عليه الثالث العزم على أن لا يعود ما يقول أتوب مثلا وقت الحج فإذا رجعت إلى بلدي وقعت فيما أقع فيه سابقا أو أتوب في رمضان فإذا انسلخ رمضان رجعت إلى الفعل أن يعزم على ان لا يعود إلى الذنب مرة ثانية هذه ثلاثة شروط إذا كان الذنب يتعلق بحق من حقوق الله جل وعلا كان يكون تارك للصلاة أو واقع في الخمر أو واقع في أمور محرمة منعها الشرع ولا حق لآدمي فيها فإن كان الذنب يتعلق بحق آدمي فالحقوق نوعان نوع يمكن أن ترده وهو المال اختلست منه مال أو سرقته أو غششته أو نحو ذلك رد عليه المال أو استسمح منه فإن كان من الأمور التي ما تتوقع أن يسامحك فيها إذا كنت مثلا أسأت إليه بأن تكلمت في عرضه أو سببته أو اتهمته فإذا أخبرته وطلبت منه المسامحه ما سامحك قال الله لا يسامحك مثلا ثم تبدأ العداوة بينك وبينه من جديد فلا، فقال العلماء يحسن أن لا تخبره وانما تدعو له وتستغفر له وتذكر محاسنه في الاماكن التي ذكرت مساويه فيها وهكذا وبهذا يتوب الله على العبد ان كان يتعلق بحق ادمي وممكن رده فترده ولا تتوقف الا ان سامحك والرد لا يلزم أن تقول له هذا المال سرقته منك أو اختلسته أو غششتك في كذا ما يلزم أن تفرح نفسك وإنما ترد إليه المال بيدك أو بواسطة وتوري تقول هذا أعطاني إياه شخص لك لأنه غشك فيه أو أخذه من مالك أو نحو ذلك وما أحب أن تعرفه لو أنت تقول أعطاني إياه شخص لك وتعطيه إياه وهكذا يعني توري بأنك أنت لم تفعل سوءا نحوه لأنك إذا علمت وأنك فعلت سوء ربما نشأت وبدأت العذاوة والكراهية منه لك فإن ظننت أنه يسامحك فقل له مثلا أنا أسأت في معاملتك أو تكلمت مرة في عرضك وأنا أستغفر الله وأتوب إليه وأطلب منك المسامحة فإن ظننت أنه يسامحك فصارحه في آذى واطلب منه المسامحة وجميع الذنوب مهما عظمت يغفرها الله جل وعلا بالتوبة حتى أعظمها الذي هو الشرك بالله أعظم الذنوب إذا تاب العبد منه تاب الله عليه وأما الذنوب الصغائر فهذه يغفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة كما قال عليه الصلاه والسلام العمره الى العمره كفاره لما بينهما قال العلماء المراد الصغائر والله اعلم وفي قوله غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر الصغائر واما الكبائر فلا بد من التوبه منها بعينها والا يكون المرء داخلا تحت المشيئه إن شاء الله في الدار الآخرة غفر له وإن شاء عذبه بها إذا مات مصرا على كبيرة دون الشرك بالله فإذا مات مصرا على الخمر أو على الزنا أو على كذا أو على كذا من السبائر فلا يقال إنه كافر ولا خالد مخلد بالنار ما دام يشهد الله لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيم أركان الإسلام فيقال هذا داخل تحت المشيئة إن شاء الله غفر له من أول وهله وإن شاء عذبه بذنوبه ثم أدخله الجنة أما إذا مات كافرا مشركا فالله جل وعلا أخبر بكتابه أنه لا يغفر لمثل هذا في قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الله لا يغفر ان يشرك به الشرك لا يغفره الله وحرم الله الجنه على المشرك ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط اذا كان الجمل يدخل في ثقب الابره فالكافر يدخل الجنه يعني لا يدخل الجنه ابدا واما المقترف للكبائر دون الشرك فالله جل وعلا ان شاء غفر لعبده وان شاء عذبه ثم اخرجه من النار الى الجنه واما اذا تاب منها في الدنيا فالله جل وعلا يتوب عليه هل وضع الاموال في البنك الاسلامي او في مكتب البريد الحكومي يعتبر حرام؟ اما البنك الاسلامي الذي لا يرابي فلا يعتبر حراما لانك وضعتها عندهم للحفظ او يتعاملوا بها معامله حلال اما اذا كان البنك ربوي واضطررت لوضعها عندهم في الحفظ للحفظ فلا بأس بهذا لأن هذا ضرورة ولكن لا ينبغي أن تتركها عندهم خشية أن يستعينوا بها على الحرام وأما في مكتب البريد الحكومي كما يقول فهذا ما ادري ما صفته وكيف هو حاج أدى فريضة الحج ولله الحمد وهو يريد أن يؤدي عمره للوالدة اقول ما دام في فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمره فإن سافر إلى مكان ما قريب أو بعيد واراد العودة إلى مكة فليعود إليها بعمره سافر للمدينة واراد العودة إلى مكة يعود بعمره عن أمه إن شاء أو غيرها سافر إلى جدة سافر إلى أي مكان فيأتي بعمره ما دام أنه في مكة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإجابة على بقية الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة